عين عينا على الجمال من نظر انا قلبي مال عنيك الجمال حابت طريقتك في الكلام داري داري الناس تشوف البراء والكسوف دنت من بين الالوف القلب يرتاح لك قوام عين عينا على الجمال من نظر انا قلبي مال بحلم عنيك الجمال tagħ fil-kellem Der ridder in-nnesstixuf Il-ba il-kussuf Denta min bin il-أuf il-Ebir taħlek a نيتني النظره دي ثاني ثاني الضحكه دي بتفاجئني ولا إيه? أنا قلبي مش قدك حرام اه يا روح حالك قول ده انت خليت نف <تصفيق> انا راهن حد شاف الجمال ده في اختلاف عيني برد عليك وخاف ما تجيش تزورني في المناف